ان و اشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قالت تق الله ان كنتم مؤمنين قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِن هَذَا ۖ قَالَ طَمْئِنَّا قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قد